وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع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 لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَإِنَّا لَمَا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطِينَ وَمنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرَّّ رَشَدَا وَأََّ القاسِطُونَ فَكَوا لِجَهَن مَ حَقَبَا وَأَلَّ وسْتَقامُوا على قَريقَة سقَنَهُمَّا أَنْ غَدَقَا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 قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَا يُجِيرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا